النبي م وسميت ا الصلاة ق ي ت و ص ل ا ة لانها ص ل ة العبد بربها وحقق الله في قلب النبي ما اراد دون طلب دون طلب لم يطلب النبي من ربه شيء ربه عندما عرج في السماوات ر أ ى في سماء م ل ا ئ ك ة قياما هكذا واضعين أ ي د ي ه م على أ و س ط ه م اليمنى على اليسرى ع ب ا د ة لله وقال له جبريل هؤلاء قيام منذ أ ن خلقوا إ ل ى أ ن ينفخ في الصور لا يصرفون عن وقوفهم و ا ل م ل ا ئ ك ة لا ت أ ك ل ولا تشرب ل أ ن ه ا ليست نفس ب ش ر ي ة ولا تتناكح وتتكاثر ولا يحتاجون إ ل ى النوم فهم قيام و ر أ ى في سماء م ل ا ئ ك ة ركوعا قال له جبريل وهؤلاء ركوع منذ خلقهم الله الى ان ينفخ في الصور لا يرفعون ظهورهم ابدا ل ارايتم ي ف ع و ن ج ب ه م ف ر أ ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة اقرنوها بصلاتكم لو اطال الامام ب ا ل ق ر ا ء ة قليلا او خشع فسبح ز ي ا د ة تسبيحتين في سجوده يظنه و ر أ ى ملائكه جلوسا كما نجلس في التحيات عبادتهم لله منذ خلقهم الى ان ينفخ في الصور لا يتحركون عن جلوسهم فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل ع ب ا د ة عند الملائكه ة فجمع ا ل ل له كل عبادات الملائكة بركعة واحدة فيها بركعة وركوع عبادات واحدة قيام وسجود وجلوس في ر ك ع ة و ا ح د ة ولقد راى من ا ل م ل ا ئ ك ة كما وصفهم ربهم جاعل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا أ و ل ي أ ج ن ح ة مثنى وثلاث ورباع فجعل الله له ص ل ا ة ركعتين و ص ل ا ة ثلاث ركعات و ص ل ا ة أ ر ب ع ة ركعات حتى تطير إ ل ى السماء ب أ ج ن ح ة ن و ر ا ن ي ة تشبه أ ج ن ح ة ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ل ى ت ت م ة مزيد فضل من بيان نتائج ا ل إ س ر ا ء والمعراج في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة أ د ع و ه وانتم موقنون ب ا ل ا ج م ن ا ب كانت مع جمع أ ق و ا ل العلماء فيما اختلف فيها إ ل ى أ ن انتهينا بتعليم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة وقد أ م ه عند البيت مرتين فعلم منه أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت و أ و ا خ ر ه ا وعدد الركعات و ك ي ف ي ة صلاتها وشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أ ص ح ا ب ه ذلك ويجمعهم ويصلي بهم كيفما لاحت لهم الظروف خ ش ي ة ا ل ا س ت د ا م بكبرياء قريش وتعرضها ل أ ذ ي ت ه ولقد بان له صلى الله عليه وسلم وقد مضى على بعثته في بيت الله الحرام عشر سنوات فهذا العام الذي فيه ا ل إ س ر ا ء والمعراج هو العام العاشر ل ل ب ع ث عشر سنوات خاضها مع قريش ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة إ ق ا م ة الدليل والحجه والمنطق ر أ و ا من ا ل آ ي ا ت والمعجزات كانشقاق القمر وما كان يخبرهم به عن كثير مما ي س أ ل و ن آ خ ر ه ا وختامها ح ا د ث ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج وما تجلى بها من إ خ ب ا ر لا يكون إ ل ا عن نبي مؤيد من السماء حيث طلبوا ان يصف لهم بيت المقدس وهو لم ي أ ت ه في حياته في حال ا ل ي ق ظ ة و ا ل ت ج ا ر ة و إ ن م ا كانت ح ا د ث ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج نعم بليل ولكن النبي يقظان وبعبده كله روحا وجسدا كما بينا ذلك بالتفصيل غير ان قريش لا تؤمن بذلك فطلبوا دليلا ً أ ن يصف لهم البيت المقدس المسجد ب ي ت ا ل ق د ا ل م س ا ل أ ق ص ى وجلاه له جبريل كما ذكرنا ب إ ذ ن من الله عز وجل وهو يجلس في الحجر ينظر إ ل ي ه يصفه بابا ً بابا ً عمودا ً عمودا ً موقعا ً موقعا ً وكلما قال شيئا ً يقول اللهم قد صدق حتى س أ ل و ه ع ن ت جارتي ف ا ح ب ر ه م ف أ خ ب ر ه م بجزئياتها ومتى يتمو صولها ومذا أ ي ج ل يتقدمها م ا و ج ر ى ل ه م و ك ل ذلك و ا ف ق م ص د ا ق ي ة ت م ة فكانت ح ص ي ر ة ذلك ك ل ه حين قال ق ا ئ ل اللهم ه ذ ه حين قال أ ب و جهل ه ذ ه الشمس ق د أ ش ر ق ت فقال آ خ ر وهذه العير قد أ ق ب ل ت ثم س أ ل و ه م فقالوا اللهم قد صدق كان م ح ص ل ة ذلك أ ن نطق أ ب و جهل بلسان قريش وسادتها أ ش ه د إ ن ك لساحر ب د أ أ ن يقول أ ش ه د إ ن ك لصادق إ ن ك لرسول أ ش ه د إ ن ك لساحر تبين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا بما لا يدع مجالا للشك بان ت ر ب ة م ك ة يعني اهل قريش وهنا نعني ب ا ل ت ر ب ة الناس الذين فيها لانهم خلقوا منه بان ت ر ب ة م ك ة لا تصلح لهذا ا ل ب ذ ا ر الطيب لا تصلح عشر سنين بكل ما ذكرنا من تفاصيل وختامها عندما كان الحق ابلجك الصبح اشهد انك لساحر فاذا قد قفلت قلوب وعقوله قريش فلن يقبل الحق والنور فالتفت صلى الله عليه وسلم وبايحاء من ربه للبحث عن تربه اخصب أخصب من اهل مكه تتقبل هذه البذار ة الطيبه نعم والناس يشبهون بالارض والعلم والهدايه يشبه بالماء هكذا شفاه ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل حين قال م ث ل م ا ب ع ث ن ي ل ه ب ه من الهدى و ا ل ع ل م ك م ث ل غ ي ث أ ص ا ب أ ر ض ا فكان منها طيب ة أي ا ل ت ر ب ة ا ل زراعي ة كان منها طيب ة قبلت الماء فانبتت ا ل ع ش ب والكلام ف س ق الناس و ر ع و ا وكان منها أ ج ا د ب أ م سكت الماء ولم تنبت ا ل ع ش ب ا ل أ ر ض ا ل ج ذ ب ا ء هي التي تحتفظ بالماء بالمطر ولكنها لا تستقيه ولا تعطي م ق ا ب ل ة اللهم أ ن ه ا ت خ ز ن كان منها أ ج ا د ب أ م س ك ت الماء ف س ق الناس منها أ ي سقوا ابلهم و ش ر ف و ا وكان منها قعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان أهل مكة إ ل ا من آ م ن فهاجر أ و هو حول النبي صلى الله عليه وسلم وحين نقول هاجر نعني إ ل ى ا ل ح ب ش ة لم ت أ ت ي ه ج ر ة ا ل م د ي ن ة بعد فمن بقي من أ ه ل م ك ة اعتبرهم قيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت ك ل أ فتوجه للبحث عن أ ر ض أ ط ي ب و أ خ ص ب ف أ خ ذ يتعرض بالمناسبات وموسم الحج ومناسبات ا ل أ س و ا ق أ ي محفل يكون لقريش أ ي شيء يجمعهم يتعرض للقبائل التي ت أ ت ي من خارج م ك ة إ م ا للحج أ و ل ل ت ج ا ر ة فيعرض نفسه عليهم من ي أ و ي ن ي وينصرني حتى أ ب ل غ دين الله يعرض الإسلام عليهم الإسلام وعمه أ ب و لهب أ ق ر ب الناس إ ل ي ه يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه لا تسمع له انه ساحر انه مجنون انا عمه نحن اعرف الناس به يصرف وجوه الناس عنه مازال صلى الله ل ع يتعرض ه وسلم ي للناس داخل م ك ة وخارجها يعرض نفسه وقد علم يقينا ان له مهاجر من مكه ة وان ل مصرة و خ ر ج من هذا ا ل م أ ز ق المكي ولكن هو يعرض نفسه ليسوق الله من اختار لهم الخير ففي بعض هذه المواقف والعرض كان قد قدم أ ن ا س من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ولم تكن تسمى بهذا الاسم ولا تعرف به تعرف ب يثرب يثرب م د ي ن ة بين م ك ة وبلاد الشام ل أ ن ه ا تقع بيننا وبين م ك ة القادمين إ ل ى ت ج ا ر ة الشام يمرون بها أ ت ى قوم منها للحج وكانت أ ه ل يسر بقبيلتان قوس وخزرج وهما أ خ و ا ن أ و س وخزرج أ خ و ا ن ل أ م و ا ح د ة ومن باب أ و ل ى انهم ل أ ب واحد يعني أ ي ض ا أ م و أ ب شقيقان أ ح د ه م ا أ و س و ا ل آ خ ر خزرج و أ م ه م ا ق ي ل ة و إ ل ي ه ا كانوا ينسبون إ ذ قال يهودي يوم ا ل ه ج ر ة يا بني قيل هذا جدكم قد أ ق ب ل أ ي حظكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ و ا ن ي ولكن ا ل ذ ر ي ة تشعبت ف أ ص ب ح ت قبيلتان يجاورهم في يسرب يهود كما يجاورونكم في بيت المقدس ا ل آ ن وكما يتخللون صفوفكم في قريب من ا ل أ ي ا م ويهود لا يهدا لهم بال اذا راوا اخوان يسيران معا فما زالا يغريان بينهما العداوه والبغضاء ويمدون هؤلاء تاره وهؤلاء تاره حتى لا تكون كفه راجحه لاحد منهما يوما فيبقيا ضعيفان امام يهود بنو قريضه و ب ن النضير و ب ن قينقع فكان آ خ ر أ ي ا م ه م يعني في القتال يوم يقال له يوم ب ع ا ث كان قبل إ س ل ا م ه م على أ ر ج ح أ ق و ا ل السيره من خمس إ ل ى سبع سنين قتل فيه س ا د ة الفريقين أ ك ا ب ر ه م و أ ش ي ا خ ه م صرواتهم كما تقول ا ل ل غ ة و ا ل ص ر ا ت معناه ا ل ق ا د ة لا يصلح الناس فوضى لا ص ر ا ت لهم ولا ص ر ا ت إلى جبالهم سادوا ف ا ل س ر ا ت يعني ق ا د ة القوم قتل أ ك ث ر ه م فلم يبق إ ل ا في الخزرج عبد الله بن سلول ر أ س المنافقين فيما بعد وفي ا ل أ و س من بدرجته أ و دونه وعندما ه د أ ت الحرب بينهم وما زالوا بنوا ع م و م ة ويشعرون ب أ ل م هذه ا ل ع د ا و ة أ ر ا د ت أ و س وكانت هي ا ل أ ض ع ف جناحا أ ن تستنصر بقريش فتحالفها على أبناء عمهم الخزرج فقدموا ت ح ا ا أبناء الخزرج ل على ف ف ه عمهم حاجين وقاصدين هذا الحلف مع قريش وساقهم الله إ ل ى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس كان أهل يسرب من أوسن وخزرج بحكم مجاورة اليهود من عندما أهل أوس يسرب وخزرج يهود يستنصرون عليهم بنبي يبعث قد أ ظ ل ه م زمانه وكانوا يطمعون أ ن يكون من بني إ س ر ا ئ ي ل من ولد إ س ح ا ق تختم به ا ل ن ب و ة والرسالات فكانوا يقولون لهم لقد أ ظ ل ك م أ و ا ن نبي يبعث فينا نؤمن به وتكفرون نقتلكم به قتل عاد و إ ر م أ ي نستاصلكم ل أ ن ن ا أ ه ل الدين والكتاب و ا ل ن ص ر ة ا ل س م ا و ي ة و أ ن ت م لا عباد أ ص ن ا م فكانت أ ه ل يثرب من أ و س وخزرج يسمعون منهم هذا الكلام كثيرا و أ ح ي ا ن ا يسمعون أ و ص ا ف ا لهذا النبي و أ ن ه قد أ ظ ل ه م زمانه وصدق الله إ ذ يقول الذين آ ت ي ن ا ه م الكتابه يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م ولكن عندما بعث صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا من عند أ ن ف س ه م ل أ ن ه ليس من بني إ س ر ا ئ ي ل علق ذلك في ذهن العرب فعندما جاءوا إ ل ى الموسم والنبي يعرض نفسه على القبائل وبنوا عمه وقريش من ورائهم ينفرون الناس عنه يفر الناس خشية ا ل و ق و ع ف يستمع م ا لا تقول ت قريش و الانصار ه ذ ف إ ه وأبيه وزوجه وأخيه الله يريدهم ساحر الولد المرء الأخ القبائل يكونوا يفرق تنفر بين وبين وبين يكن لأن أن ن لم أ نبيه يستمع ووقف اهل ل أ أ ن ص ا ر يثرب فعندما راهم النبي لم ينفروا فيمن نفر س أ ل ه م ممن القوم فقالوا من ي س ر ب قال او ل أ سيون قالوا بل ا ل خ ز ر ج ي و ن وكان عدتهم س ت ة و ك ل ه م من ا ل خ ز ر ج و ع ل ى ر أ س ه م أسعد ب نزورا أ م ي ر ركبهم فستمعوا ا إ ل ي ه و ع ر ض علي ه م ا ل إ س ل ا م و ق ر أ علي ه م م القرآن ف ن و ا كلهم ا ل س ت ة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد تركنا قومنا من ورائنا وبينهم ما بينهم مما لا يخفى عليكم من ع د ا و ة وبغضاء و إ ر ا ق ة دماء و إ ن ا راجعوا اليهم فداعيهم إ ل ى هذا الدين و إ ن ه م يسمعون بك وعنك من ي ك و ن ف إ ن جمعهم الله عليك فلا رجل أ ع ز منك فينا ولم يعدهم النبي شيئا ولم يعدوه شيئا غير هذا ورجعوا إ ل ى قومهم و أ خ ذ و ا يخبرون عن هذا النبي ووعدوه أ ن يرجعوا اليه في العام القادم في موسم الحج فلما كان الموسم قدم منهم ا ث ن ى عشر رجلا بين أ و س وخزرج منهم الذين آ م ن و ا ومنهم من لم يؤمن بعد واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ا ل ع ق ب ة فامنوا وبايعوه وهذه ا ل ب ي ع ة ليس فيها ن ص ر ة ولا جهاد سميت فيما بعد قياسا على ب ي ع ة النساء ا ل إ ي م ا ن ولا جهاد فيها فبايعوه ورجعوا إ ل ى قومهم بعد أ ن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يرسل معهم من يعلمهم ا ل ق ر آ ن ويفقههم في الدين ويصلي بهم ف أ ر س ل معهم أو ارسل اليهم بعد ان رحلوا حتى لا تتكشف الامور لقريش ارسل ل ي ه مصعب م بن عمير مصعب بن عمير الذي لقب في كتب ا ل س ي ر ة باول سفير في الاسلام هو السفير من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ليعلم الرهط الذين امنوا كتاب الله ويفقههم في الدين ونزل ضيفا على سيد من امنوا اسعد بن ز ر ا ر ة الخزرجي وذات يوم وقد ه لغيرهم ذ ذات ا للدعاة أولا درس يوم و ثم جلس مصعب بعد العصر في بستان أ س ع د بن ز ر ا ر ة وكان بستانه أ و حائطه كما تقول ا ل ل غ ة وكتب السير هو البستان الذي يجدر فيسمى حائطا جلسوا في حائط لأسعد حائط في بن زرارة مجاورا تماما لبستان أ و حائط آ خ ر ل س ع د بن م ع ا ذ سيد ال أ و س رضي الله عن سعد بن م ع ا ذ وكان الشباب يجتمعون إ ل ي ه ل أ ن م ص ع ب يحسن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ ه ب ت ر تيلن ي أ خ ذ بمجامع ا ل ق ل و ب ف ي ن ظ ر و ن إ ل ي ه ك ي ف يصلي ث م ي س ت م ع و ن إ ل ى ق ر ا ء ت ه من أ س ت م م ن ه م ومن لم يزل ي ع ج ب ه م أ ن يسمعوا ا ل ق ر آ ن فهو ليس ب ا ل ش ع ر ولا ب ا ل ك ه ا ن ة ولا بمفاخرات العرب إ ن ه تنزيل العزيز الحكيم فعندما ر أ ى سعد بن معاذ أ ن الناس يجتمعون على هذا القرشي وقد سمعوا ب أ ن ه م أ ت و ا بدين جديد من مكه ة زرارة وأسعد أن سعد معاذ بن ابن بن خالة إلا ذ وهذا معاذ ذلك ا القرابة والمجاورة كان أوسي سعد خزرجي يحترم فبحكم بن فلا يحدث مع أ س ع د بن ز ر ا ر ة شيء فقال لقريب له من ا ل أ و س ي ي ن واسمه أ س ي د بن حضير قال يا أ س ي د قال نعم قال لا أ ب لك و ك ل م ة لا أ ب لك ك ل م ة مدح على الغالب وتودد تقال بين العرب يعني كمن ليس له أ ب فهو لا يعتمد إ ل ا على نفسه فهي ع ب ا ر ة مدح لا أ ب لك أ ي ايها العصامي الذي لا تتكل على غيرك يا اسيد لا أ ب لك أ ل ا ترى ما يجري عند أ س ع د بن ز ر ا ر ة قال بلى قال لولا قرابتي لكفيتكم ولكن انهض إ ل ي ه م فاصرف هذا الرجل حتى لا يفتن شباننا عن دينهم فقام سيد بن حضير و أ خ ذ حربته وتوجه إ ل ى مصعب و أ س ع د والناس من حولهم فوقف عليهم متشتما دون أ ن يحييهم متشتما يعني يسبهم وقال ما هذا الذي تصنعان جئتما تسفهان أ ح ل ا م أ ب ن ا ئ ن ا وتفتنانهم عن دينهم اعتزلا إ ن كانت لكما في ا ل ح ي ا ة ح ا ج ة وعندما كان مقبل يشتد بحربته قال مصعب بن عمير قال أسعد بن ق اسعد ل أ بن ز ر ا ر ة لمصعب بن عمير يا مصعب هذا أ س ي د بن حضير وهو من س ا د ة قومه وهو قادم إ ل ي ك فاصدق الله فيه اي د ع و ه الى الله وتوجه الى الله بصدق ان يقبل منك الاسلام فلما شاتمهم ووقف عليهم كما قلنا تبسم في وجهه مصعب وقال اولا تجلس اولا فتسمع ما نقول فان احببته فهو ذاك والا كففنا عنك ما تكره ق ا ل قد انصفت والعرب على جاهليتهم كانوا أ ع ق ل من مسلمي عصرنا بكثير قد أ ن ص ف ت ه ذ ان هو أ أ س م ع منك ف إ ن كان خيرا قبلت وان كان شرا الزمتك ان تكفه اما الان فركز سيد بن حضير حربته وجلس يستمع إ ل ى مصعب فتوجه مصعب بن عمير بقلبه إ ل ى الله وبلسانه الى سيد بن حضير وتلا عليه شيئا من القران ودعاه الى الاسلام يقول الحاضرون وعلى ر أ س ه م أ س ع د بن ز ر ا ر ة والله لقد ر أ ي ن ا ا ل إ س ل ا م في وجهه قبل أ ن ينطق به فلقد أ ش ر ق ت أ س ا ر ي ر ه و أ ق ب ل بكله يسمع ويصغي حتى إ ذ ا أ ت م مصعب حديثه قال يا أ خ ي كيف يصنع من يريد الدخول في دينكم قال تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتتطهر في بدنك وثوبك وتصلي لله فقام فاغتسل وفعل كل ما امروه به وهنا عند كتاب السير روايتين الاولى وهي التي اميل اليها ان سعد بن معاذ س ت ب ط أ اسيد فخشي ان يكون هنالك حدث يعني ان يقتلوه ف أ خ ذ حربته ولحق به فوجده جالس فيهم و ر و ا ي ة أ خ ر ى تقول بعد أ ن أ س ل م واطمان رجع إ ل ى قومه فقال سعد لقد رجع إ ل ي أ س ي د بغير الوجه الذي ذهب به شراسا كما كنتم تسمعون حديثها في الدرس قبل ا ل ج م ع ة شراسا رجع بوجه غير الذي ذهب به من عندي فعندما س أ ل ه على كلا الروايتين و أ ن ا ل ا أ م ل ك ا ل ت ر ج ي ح كما قلت و نحترم كلا الروايتين سواء جاءه بوجه غيره أ ي بوجه ا ل إ س ل ا م أ و ا س ت ب ط ع ه ف ل ح ق ب ه المهم أ ن ا ل آل أ م ر على الى س ع د أ ن يقوم ليستطلع ا ل أ م ر بنفسه فقال ل أ س ي د و الله ما ك ف ي ت ن ي يعني لم تغني شيئا مما أ ر س ل ت مما ارسلتك ف أ خ ذ حربته واتاهم فشاتمهم كما فعل أ س ي د من قبل ه وزجرهما وقال كف من هنا إ ن كانت ل ي ك م ا ب أ ن ف س ك م ا ح ا ج ة فقال أ ي ض ا مصعب له كما قال لمن سبقه وكان أ س ع د بن زرار قد أ ش ا ر عليه قال يا مصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه ما أ ج م ل الصدق ويظن الناس أ ن الصدق ليس إ ل ا د ا ئ ر ة أ ن نقول ك ل م ة ص ح ي ح ة أ و غير ص ح ي ح ة لا الصدق عنوان عريض وعظيم تندرج تحته بنود. تحتاج ن د ج ت ه بنود ت ت ح إ ل ى دروس ومحاضرات صدق ا ل ك ل م ة صدق الحال صدقك مع نفسك صدقك مع ربك و إ ل ا فما ذكر الصديقين في ا ل ق ر آ ن الكريم يعطفهم الله على ا ل أ ن ب ي ا ء ويجعلهم فوق الشهداء أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا مقام الصديقيه فوق الشهداء و إ م ا م ه م الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال فاصدق الله فيه فلما كلمه كسابقه ا و ل ا تجلس فتسمع ف إ ن ر أ ي ت شيئا تحبه فهو ذاك و إ ل ا كففنا عنك ما لا تحب قال قد أ ن ص ف ت فركز حربته وجلس ف ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن كما ق ر أ ه على الذي قبله يقول أ س ي د بن حضير و أ س ع د بن ز ر ا ر ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لقد ر أ ي ن ا ا ل إ س ل ا م يجري في وجه سعد بن معاذ قبل أ ن يعبر عنه بلسانه فلقد انار وجهه واشرقت اساريره ولم يدع مصعبا يتم حديثه فقال يا اخي ماذا يصنع من اراد الدخول في هذا الدين فقال له ينطق بالشهادتين ويتطهر فقام لتوه فاخذ ذنوبا من ماء وتطهر في البستان وتشحذ بالشهادتين وصلى ركعتين ثم انقلب الى قومه بني عبد الاشهل فجمعهم في مكان واحد ثم قال يا بني عبد الاشهل ماذا تعرفوني فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا قال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا جميعا في دين الله قالوا فوالله ما بات تلك ا ل ل ي ل ة إ ل ا وكل بني عبد ا ل أ ش ه ل يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت ا ل أ و س كلها في دين الله فباسلامه ي يوم يد واحد فاسلم م الانصار على ص ع بن عمير حين عمير صدق ل ل وعلم لتوه ومن اللحظة الاولى ه دعوته في ومن ع معاذ د بن انه ي ؤ ن احدكم حتى يحب ي ل خ م اسلم يحب ل ن ف ه ف ب س ا ه اسلم قومه لان الناس على دين سادتهم او على دين ملوكهم فان الله ليزع ا بالسلطان ما لا يزع ب ا ل ق ر آ ن فكان سيدهم فقادهم إ ل ى الهدى والنور هكذا تكون ا ل س ا د ة و إ ل ا فلا فنعم السيد سعد بن معاذ أ س ت م ا ل أ ن ص ا ر واتفقوا على أ ن يوفدوا بالموسم وفدا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه وليطلبوا هجرته إ ل ي ه م وهذا الحديث يطول لا يمكن أ ن أ غ ط ي ه في مقام و إ ن ل حديثا اخر بعد تمام ا ل خ ط ب ة أ ف ص ل بينهما ب أ ن تدعوا ل ل ه و أ ن ت م موقنون للاجابه إ ج ب عباد ة الله لقد انتهى من الحديث لقد من في م ع ت ن الماضية من سيرة ح ي ب ن ا المصطفى ا صلى ل ل عليه وسلم عند انتشار ا ل إ س ل ا م في ديار ا ل أ ن ص ا ر في يثرب اسمها آ ن ذ ا ك وهي ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة دار هجرته صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ذكرناها باسم يثرب فللتعريف عنها آ ن ذ ا ك و أ م ا بعد ه ج ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ا فقد عرفت ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة او ب ط ي ب ة او ب ط ا ب ة وقد نهينا عن ان نسميها ي ث ر ب ا فنقول انتشر الاسلام بين الانصار في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وما زال مصعب بن عمير ذلك الفتى المنعم في قريش ايام جاهليته فلقد قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رايته يوما في مكه وهو انعم فتى فيها ومعنى انعم فتى اي اوسعهم نعمه واطولهم يدا في النفقه لا انعمهم ملمسا وجمالا كشباب قرن العشرين لا رجل بمعنى الكلمه ولكنه ذو نعمه أ ن ع م فتى أ ي موسع عليه ب ا ل ن ع م ة فهو ينفق على فتيان م ك ة هذا في جاهليته ولما أ س ل م حاربته أ م ه وكان يتيم ا ل أ ب حاربته أ م ه في عقيدته حتى يرجع عن دين الله ف أ ب ى فاستعملت السلاح الذي تنخ له أ ع ظ م الناس و أ ك ا ب ر ه ا في عصرنا ا ل م ا د ه ا ل أ ص ف ر الرنان الدنر حاربته بهذا السلاح وهي تعرف أ ن ه السلاح ا ل ن ا ج ح في م ح ا ر ب ة شاب منعم يبرز بالصفوف ا ل أ و ل ى بين أ ق ر ا ن ه ف إ ذ ا حرم الماده ماذا سيكون مصيره ولكنه غاب عن ذهنها وعقلها سر هذا الدين الذي يجعل الدنيا في نظر صاحبها اقل من جناح ب ع و ض ة منعت عنه ا ل ن ف ق ة حتى اصبح يتخلل بثوب ر ف م اللهم يستر ث و أ ت ه وعورته ي أ ك ل في اليوم ق ط ع ة خبز م ق د د ة اي جافه يبلها بالماء لا يريد الترف ولا يريد ا ل ن ع م ة ولكنه تنعم في ظل هذه ا ل ع ق ي د ة التي أ ر د ت ه ا ل أ م و ر على حقيقتها كل ذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم ورزق من حوله أ ن ا س يفهمون عليه قد أ ل ق ى أ ح د ه م السمع وهو شهيد ما لا ت د ر ك عقولهم يصلون إ ل ي ه بقلوبهم قال هذه الكلمه عنه ي وكان م أحد و صاحب اللواء أ ي لواء المسلمين ف أ ص ي ب و إ ك ر ا م ا له لم تسقط ا ل ر ا ي ة من يده ف أ ن ز ل الله ملكا من السماء ب ص و ر ة مصعب بن عمير يحمل اللواء من يده حتى لا يسقط اللواء من يد المصعب وعندما دهمتهم خيل قريش وفر الناس منهم من وصل ا ل م د ي ن ة و ا ل ب ق ي ة صعدوا الى الجبل لا يلوون على شيء والرسول يدعوهم في أ خ ر ا ه م قال ا ل صحابي له تقدم يا مصعب لقد اقتحمتك الخيل فنظر إ ل ي ه الملك مبتسما وقال لست مصعبا أنا أدرك فأخذ تضرني ترهشني منه صاحبكم الخيل لا تضرني والسيوف لا لست مصعبا حتى أدرك فأخذ الراية مش مصعب فلم حتى لست يجده ففقده فنظر و إ ذ ا مصعب مجندلا ب ا ل أ ر ض قتيلا وعندما ذكر ذلك للنبي قال نعم أ ن ز ل الله ملكا على صورته ف أ خ ذ اللواء من يده إ ك ر ا م ا للواء ل الذي عليه لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وقف ت ك ر ي م ا لصاحب اللواء و النبي عليه ليدفنه وقد جئ ب س و ب ي ن لتكفين ح م ز ة ا ل ن ب ي أ ن تكشين ح م ز ة بثوبين وهذه م س أ ل ة لا بد من إ ي ض ا ح ه ا ك ج م ل ة م ع ت ر ض ة الشهيد لا يكفن ولا يغسل ولكن ل أ ن ه أ ص ا ب أ ه ل ب د أ ه ل أ ح د نسلى أ ي بقر بطن وتقطيع أ ش ل ا ء ف أ ت و ا ب أ س و ا ب تلم أ ش ل ا ء الرجل إ ل ى بعضه بعضا ف ر أ ى نبينا صلى عليه ربنا أ ن ه ليس من مكارم ا ل أ خ ل ا ق أ ن يلف ح م ز ة بثوبين ولا يلف مصعب بثوب فنظر أ ي ه م ا كان أ ك ب ر أ ع ط ي ل ح م ز ة ل أ ن ه كان أ ض خ م جثه وبقي ثوب آ خ ر ليلف به مصعب فعندما أ م ر ه م أ ن يلفوه فيه قالوا يا رسول الله إ ن ه لا يستره إ ن سترنا به ر أ س ه بانت رجلاه و إ ن سترنا رجلاه بان ر أ س ه فوقف النبي عليه صلى الله عليه وسلم أ ي عند جثته وبكى حتى بل لحيته ونشج وقال لقد ر أ ي ت هذا الفتى يوما وهو أ ن ع م فتيان أ ه ل م ك ة واليوم لا نجد ثوبا يستره لقد آ ث ر دين الله على دنياه اجعلوا الثوب من على ر أ س ه وضعوا على رجليه شيء من أ ب خ ر أ ي من عشب الصحراء كفن بهذه ا ل ص و ر ة هذه ق ف ز ة وصلنا بها لنتحدث عن مصعب أ و ل سفير في ا ل إ س ل ا م كان أ ن ع م فتى في م ك ة فخرج من دنياه كليا من أ ج ل دين الله وعلم أ ن الدين للكل والكل فيه د ا ع ي ة منذ أ ن دخل الدين أ ص ب ح ت مهمته ا ل د ع و ة إ ل ى الله ل أ ن ه ليس في ا ل إ س ل ا م رجال دين ورجال متفرجون ليس فينا دعاه مدعوون كل مسلم داعيه نحن أ م ة ا ل د ع و ة وغير المسلم هم المدعوون إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا دخل في ا ل إ س ل ا م من أ و ل يوم أ ص ب ح من أهل اهل ل ل د أدى ع مصعب و ة ر س ا ت ع ى أكمل وجه في الدعوه م ي ن ة وخلال ا م من م س الناس م الحج يشدوا ل وحتى ح أخذ ر م موسم المدينة إلى الحج الثاني قال لأهل المدينة إ ل ى متى نجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في قومه ما يلقى ويعرض نفسه ا ل ك ر ي م ة على الناس في المواسم ف أ ع د و ا انفسكم لتبايعوه على أ ن يهاجر إ ل ي ك م فاختار منهم ثلاثه وسبعين رجلا في المدينه مسلمون أ ك ث ر من ذلك ولكن خشوا إ ن خرج هذا العدد أ ن يلفت النظر فخرج ثلاثه وسبعون من المسلمين فقط بين ظهراني قومهم يخفون اسلامهم حتى ج ا ء و ا الى ا ل م ك ة في موسم الحج ومعهم ا م ر أ ت ا ن وذكر ا ل م ر أ ت ي ن هنا جميل جدا ان نعرف مسلمي قرن العشرين على موقف الاسلام من المراه أ ة لم يكن ن ه ك تشريع ولا حجاب طبيعي أ ن تخرج ا م ر أ ت ا ن ومسلمتان إ ح د ا ه م ا ن س ي ب ة بنت كعب ا ل م ا ز ن ي ة ا ل م ع ر و ف ة بام عماره والتي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د و أ ص ي ب ت بضربات بسيف و ا ل أ خ ر ى يقال لها اسماء بنت عمير خرجتا مسلمتين في ركب الحجيج وموطن الشاهد ليس هنا وكان ل ن عند ل ق ء رسول وسلم فاحفظوا الله صلى الله عليه ل هذه ق قدم ط ة حتى نعرض إليها. قدم الركب وكان الركب إليها سفيرهم بينهم وبين النبي مصعب بن عمير حتى لا يلتقي ا ل أ ن ص ا ر بالرسول فيفتضح ا ل أ م ر عند أ ه ل م ك ة وكان أ م ي ر الركب كبير المنافقين الذي أ س ل م فيما بعد ع ب د الله ب ن ا ب ي ابن سلول وهو لا يزال على شركه لا ي ع ل م بامر الاسلام شيء جاء م ص ع ب و ا خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم بان في حجي يثرب ث ل ا ث ة و س ب ع و ن رجل ا من ا و س و خ ز ر ج جاء و يبايعونك يا رسول الله ف و عدم ه النبي صلى الله عليه و سلم او س ط ا ي ا م ا ل ت ش ر ي ق يعني ثاني يوم من أ ي ا م التشريق ل أ ن أ ي ا م التشريق ثلاثه قال أ و س ط أ ي ا م التشريق إ ذ ا مضى الثلث ا ل أ و ل من الليل يجتمعون لي في شعب عند ا ل ع ق ب ة ا ل ع ق ب ة يعني التي عند ا ل ج م ر ة الكبرى منحط الوادي إ ل ى المسجد الحرام قال وليتسللوا تسلل القطا نوع من الطير لها خ ف ة في الانطلاق والتسلل و إ ذ ا نامت تنام على قدم واحدة وتأخذ على يد واحدة وتأخذ حتى سقطت من واحدة حصاة واحدة حصاة باليد الأخرى حتى إذا الحصاة يدها قدم على على ع يد ر فقال ت غطت ت أنها النوم في ف ي وتطير فتغير م ك ن من ه ا ا شدة حرصية ف ق يتسللون تسلل القطا صلى الله عليه وسلم لم يكن صياداً ولكنه أوتي علم الأولين والآخرين اللهم فوق علمه علم يكن صيادا أوتي فوق رب قال يتسللون تسللا ل قطا بعد ان يناموا في رحالهم بين قومهم فلا يشعرن بكم احد فان عليكم من قريش عينا نقل مصعب هذه ا ل ر س ا ل ة فحجوا مع الناس فعرفوا اي وقفوا عرفه وافاضوا فعيدوا وقضوا يوم التشريق الاول حتى اذا كانت ل ي ل ة الموعد ولم تكن م ك ة كما تعرفونها ا ل آ ن لا فرق بين ليلها ونهارها بما فيها من إ ن ا ر ة و أ س و ا ق فكان إ ذ ا غاب القرص أي الشمس وظهرت ا ل ع ت م ة رقد كل على فراشه وفي مكانه ل أ ن ه لا إ ن ا ر ه فنام القوم مع قومهم أي المسلمون بين المشركين المسلمون على رحالهم وفي فراشهم حتى إ ذ ا مضى الثلث ا ل أ و ل من الليل أ خ ذ و ا يتسللون الواحد والاثنين كما أ و ص ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ينتظروا غائبا ولا يوقظوا نائما فاجتمع القوم كلهم في الشعب ومعهم مصعب بن عمير و أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أ ن يصحبه إ ل ى هذه ا ل ر ح ل ة والعباس على شركه في الظاهر ولكنه يكتم إ ي م ا ن ه في قلبه و أ ح ب أ ن يستوثق من أ م ر ابن أ خ ي ه ف إ ن ه له ب م ن ز ل ة ا ل أ ب ف إ ن العم صنو أ ي أ خ ا ل أ ب ومن أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى وجه أ ب ي ه بعد موته فلينظر إ ل ى صنوه أ ي إ ل ى أ خ ي ه إ ل ى عمه إ ل ى أ خ الميت وعم الولد فصحب العباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول القوم وراوا الحديث كعب يقول حتى إ ذ ا اجتمعنا ومضى الثلث ا ل أ و ل من الليل و أ ش ر ف ن ا على منتصفه قدم إ ل ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس بن عبد المطلب ولا يخفاكم أ ن ثاني أ و ثالث أ ي ا م العيد تكون نصف الشهر العربي ف إ ن يوم العيد هو العاشر وقد مضت ليله اذن هي في ليالي القمر فاجتمعوا على ضوء القمر في فم ا ل ش ع ب فلما جلس إ ل ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم وكان جمعهم ث ل ا ث ة وسبعون رجلا وامراتان أ ت ك ل م تكلم العباس ب عبد عن المطلب بني يثرب فقال يا بني الخزرج وكانوا يطولون عن أهل يثرب أ و س ه م وخزرجهم يا بني الخزرج ل أ ن الخزرج أ خ و أ و س وهو أ ك ب ر وعدد الخزرجين ي أ ك ث ر فكانوا يطلقون عليهم الخزرجيون قال يا بني الخزرج إ ن محمدا منا حيث علمتم فهو في م ن ع ة و ع ز ة في قومه ولقد علمتم أ ن قومه وقفوا دون, قوم دون قومهم يعني ب ن هاشم وقفوا دون قريش فمنعوه مما يمنعون منه انفسهم وابناءهم فان كنتم اهلا لبيعته تتحملون ع د ا و ة العرب وان رمتكم عن قوس و ا ح د ة فانتم وما تحملتم وان كنتم ترون انكم خاذلوه ومسلموه بعد ان يهاجر اليكم فدعوه في قومه فذلك اعز له واكرم فقال رجل وهو البراء ا بن معرور يا رسول الله والله ما ضربنا إ ل ي ك بطون ا ل إ ب ل ي ولا أ ت ي ن ا مجيئنا هذا إ ل ا ونحن نعلم أ ن ك رسول الله و أ ن ن ا نفديك ب أ ن ف س ن ا و أ ر و ا ح ن ا تكلم يا رسول الله فخذ لربك ما شئت ولنفسك ما شئت أ ي من عهود و إ ل ا ماذا ي أ خ ذ منهم لله كلنا ن أ خ ذ من الله فهو الغني يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد خذ لربك أ ي من عهود علينا وخذ لنفسك من عهود علينا قالوا ف حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وصلى على نفسه ثم قال بعد أ ن تلا شيئا من ا ل ق ر آ ن أ ش ت ر ط عليكم لربي أن تعبدوه وحده ل ان تشركوا شيئا به أ تعبدوه وحده لا تشركون به شيئا و أ ن تدعوا اليه لا ت أ خ ذ ك م فيه لومه لائم و أ ش ت ر ط لنفسي ان تمنعوني اذا جئتكم مما تمنعون منه أ ن ف س ك م و أ ز و ا ج ك م و أ ب ن ا ء ك م يعني الرجل كيف يدافع عن نفسه وعن زوجته وعن ولده أ ن يكون دفاعكم عن رسول الله كذلك فقام البراء هذا وقال أ ب س ط يدك يا رسول الله و ا ي ك م نص حديثه بالتمام أ خ ذ البراء بن معرور بيده أ ي أ خ ذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم والذي, بعثك بالحق نبياً. نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أ ز ر ن ا و أ ز ر ن ا عند العرب يكنون بها عن ا ل أ ه ل و ا ل أ ز و ا ج لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا مما فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أ ب ن ا ء الحرب و أ ه ل الحلقه ة أ ل اي ل ل ح ق ة أ أ ه ل السلاح بكامله و ر س ن ا ه ا كابرا عن ك ا ب ر يعني أ ب ا عن جد فاعترض القول أ ي قاطعه لم يعترضه يرد عليه ويكذبه أ ي قاطعه في الحديث دخل معه على الخط فاعترض القول أ ي قاطعه أ ب و الهيثم ا بن التيهان فقال يا رسول الله إ ن بيننا وبين الرجال حبالا يعني بالرجال قبائل يهود ومن حولهم من عرب بيننا ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها اي اذا اسلمنا ونصرناك سنقطع حبالنا مع من عداك وانا قاطعوها يعني عن اليهود فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا يعني سنعادي الناس كلها ونقطع الحبال مع من عاهدناهم ف إ ذ ا أ ظ ه ر ك الله ونصرك تتركنا وترجع إ ل ى م ك ة إ ل ى قومك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم أ ن ا منكم و أ ن ت م مني أ ح ا ر ب من حاربتم و أ س ا ل م من سالمتم أ ي د ي م ق ر ا ط ي ة بالله عليكم أ ر ق ى و أ س م ى أ و تصل الى مستوى هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هذا النقاش الذي حصل فاقره النبي لانهم ي أ خ ذ و ن عنه التشريع من اول ل ح ظ ة هم مسلمون سيد قوم يضع يده على يد النبي ليبايعه فيقوم اخر من قومه فيقطع حديثه ويعترض ويقر النبي هذا الاعتراض ويتقبله ب ب ش ا ش ة ثم يجيب عليه ويعطيه جوابه أ ل ي س ت هذه مبادئ ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ولكن بكامل ا ل ع ق ل ا ن ي ة و ا ل أ د ب واحترام الراي الاخر قارنوا بينها وبين ديمقراطية قرن العشرين. اجاب النبي هذا وذاك عندئذ بايعه البراء بن معرور فقاموا يبايعونه رجلا رجلا حتى إ ذ ا جاء دور النساء بايعهن صلى الله عليه وسلم دون ان يضع يده ب أ ي د ي ه قبل ب ي ع ت ه واقر وجود ا م ر أ ت ي ن بين الرجال لا م ج ا م ل ة ولا استدراجا ثم فيما بعد ينكر وجود النساء فالاسلام الذي عرف قدر ا ل م ر أ ة واعطاها حريتها ا ل إ س ل ا م الذي جاء ليجب كل عوائده و عادات الشرك و الكفر لو كان يرى النبي صلى الله عليه و سلم وجود ا م ر أ ت ي ن في الركب وتقدمهما لهذا الاجتماع العظيم الخطير الذي يعقد سرا على غ ف ل ة من قريش بعد منتصف الليل وفيهما فيه من ا ل خ ط و ر ة فهو اعلان حرب على كل العرب فيه ا م ر أ ت ا ن لو وجد ان هذا لا يليق ولا يرضاه لا يسكت عليه ولا يقبل بيعتهن ولكنه علم ان ل ل م ر أ ة دورا ولكنه دور كريم بايعت نسيبه و أ س م ا ء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أ و ل ا م ر أ ت ا ن وضعتا ل ب ن ة في المجتمع في المجتمع الاسلامي م م ج ت ع ل إ الذي ينتظر قيامه في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يخرجوا له نقباء من بينهم فكم ق ب ي ل ة هم عن كل ق ب ي ل ة رجل او رجلين فاختار منهم ا ث ن ى عشر نقيبا ت أ س ي ا بقوله تعالى عن اسباط يعقوب عليه السلام فجعلناهم اثنا عشر نقيبا قال انتم كفلاء على قومكم ك ف ا ل ة الحواريين لعيسى بن مريم وانا كفيل على قومي أ ي على المهاجرين و أ م ر ه م أ ن ينفضوا إ ل ى رحالهم فقال له قائلهم ويقال أ ن ه البراء أ و أ س ع د بن ز ر ا ر ة يا رسول الله إ ن شئت والذي بعثك لنميلن على أ ه ل م ن ا ب أ س ي ا ف ن ا غ د ا د فنحصدهم حظا يعني نقاتل من غدا وننصرك قال لا لم نؤمر بذلك بعد 13 سنة عذب وقتل منهم من قتل وهجر من هجر والنبي يؤذى صبحا ومساء لم نؤمر لان ا ل م س أ ل ة ليست ب ا ل ق و ة والقتال فقط يريد ان يربي رجالا ويثقل موازين قلوب حتى اذا جاء الاذن بالجهاد كانوا اهلا له لم نؤمر بعد بايعهم صلى الله عليه وسلم فانفضوا الى رحالهم ولامر يريده الله بلغ الخبر الى قريش كيف مع كل هذا الاحتياط و ا ل ك ت م ا ن ي ة و ا ل س ر ي ة بلغ الخبر الى قريش فجاءت ساده قريش صبيحه هذه ا ل ب ي ع ة الى رحال الانصار عندنا انصار وعندهم الى رحال اهل ي ث ن ب وقالوا يا قوم الخزرج لقد بلغنا انكم جئتم وبايعتم صاحبنا على حربنا يقول من اسلم منهم فاخذ بعضنا ينظر الى بعض كيف وصل الخبر وقام المشركون الذين لم يحضروا تلك ا ل ب ي ع ة يقسمون ويحلفون بانه ما كان ذلك ولا عندنا منه خبر ولقد صدقوا فهم لا يعلمون حتى سئل كبير الخزرج عبد الله بن سلول الذي كان ر أ س المنافقين فيما بعد حين سئل عن ذلك قال انا كبير قومي وما كان قومي ليفتاتوا بشيء مثل هذا عليه اقسم انه لم يكن مما بلغكم شيء وسبحان من سخره يقسم فوسقت قريش بقسمه وانقلبوا حتى انتهى الموسم ورحل الانصار واستعد ا ل ص ح ا ب ة لدار هجرتهم فكيف ب د أ ت ا ل ه ج ر ة و أ ذ ن بها النبي صلى الله عليه وسلم وما ترتب على هذه ا ل ب ي ع ة حين فشا خبرها في قريش إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة فادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ه فهذا من سيره حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال هذا وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عن ب ي ع ة الانصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيعه التي فيها ن ص ر ت والتي تسمى بيعه الجبال وكان عددهم كما قلنا ث ل ا ث ة وسبعون امراتان وانقلبوا راجعين إ ل ى مدينتهم التي كانت تعرف بيسرب وطابت نفسه صلى ا ل ل عليه ه و س ك م اهل ا ل م د ي ن ة ل أ ن ه م أ ه ل حرب ورجال ص د ق فطابت نفسه بعد رحيلهم و علم ان ا أ ل ه سبح هنالك ارض فوقا ينتقل إ ل ي ن ا فكما قلنا ب ح ك م ة يريدها الله علمت قريش بالخبر و أ ر ا د أ ن يستوثقوا من ا ل أ ن ص ا ر قبل رحلهم عن م ك ة فانكر ا ل أ ن ص ا ر ذلك ل أ ن جلهم لم يكن قد ش ئ ء بل كان كافرا و المسلمون لم يتحدثوا حتى لا يكذبوا ولا يصدقوا هذا الخبر ولكن قريشا ما زالت تستطيع وتستوثق حتى علمت يقينا ب أ م ر ه ن ه البيعه فضيقت على المسلمين في مكه وعادت إ ل ى أ س ل و ب التنكيل والتعذيب والتحرش بالنبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه واستاذن اصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يهذل لهم ان يضربوا في الارض سواء الى يثرب او غيرها ف أ ذ ن لهم صلى الله عليه وسلم وقال ا ر ي د ا دار هجرتكم أ ر ض س ب ح ة بين ح ر ت ي ن والارض ا ل س ب ح ة التي تصلح لزرع النخيل فهي ذات نخيل بين ح ر ت ي ن يعني ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فاذن لهم ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى يدي وكانت ه ج ر ة ا ل ص ح ا ب ة قبل ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم والسر في ذلك والمعنى الذي ي ج م ز ا ل م س ت ف ا ت نتعرف له بالتفصيل إ ل ى ما جئنا الى نكهه النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ي أ خ ذ و ن الاذن منه ف أ ذ ن لهم بالهجره ولكنه هو ياخذ الاذن من ربه والله لم ي أ م ر ه بعد ولم ياذن له فكان ا ل ص ح ا ب ة يتوجهون إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولنقع ا من ا ل آ ن فصاعدا ا ل م د ي ن ة ونعلو عن تسميتها يثرب ل أ ن النبي نهى صلى الله عليه و سلم عن أ ن يقال لها يثرب بعد أ ن هاجر إ ل ي ه ا أ ص ب ح ت م ع ر ف ب ا ل م د ي ن ة م ن و رسول ة مدينة أو ر الله صلى الله عليه وسلم وسميت ط ي ب ة وطابت ف أ خ ذ ا ل ص ح ا ب ة يتسللون زرافات ووحدام الى المدينه المنوره ما هاجر منه وامره علنا الا ع م ر القول كلهم هاجروا سرا وخفيه كان أ و ل المهاجرين أ ب و س ل م ة و إ ذ ا أ ر د ت أ ن اتتبع لكم ه ج ر ة ا ل ص ح ا ب ة جميعا ي ق ولا ل ولا م م ق ا نخرج لا من خطبتين ولا من ث ل ا ث ولكني أ ر ي د أ ن أ ج م ل في خ ط ب ة و ا ح د ة نماذج ثلاث من ه ج ر ة الصحابه ة تركينا دروسا نحن ب أ م س الحاجه لها نعطينا د ر س في إ ي ث ا ر دين الله على ا ل ز و ج ة والولد والذين بسببهم نقحم أ ن ف س ن ا نار جهنم من أ ج ل ا ل ز و ج ة والولد من أ ج ل أ ن تؤمن لهم ع ي ش ة يكونوا فيها باصطلاح العصر مثل الناس وغدا يدخلونك جهنم مثل الناس وهل يرتكب جرح ا ل آ ب ا ء و أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر الحرام والكذب والخداع و أ ك ل الربا إ ل ا من أ ج ل مطالب ا ل ز و ج ة والولد ليعلم ولده كما تعلم أ ب ن ا ء الجيران أ و ا ل أ ق ا ر ب ولتستريح زوجته ببيت مؤسس كسائر أ ب ن ا ء عمها وجاراتها اذن هم الذين سيتعلقون بعنقك يوم القيامه ة و و و ي ك ن و بالمات ن انظروا نموذجا من هذه النماذج في ايثار دين الله على الزوجه و الولد مع انهم مسلمون و نموذج اخر يعطينا في ايثار دين الله عز و جل على النفس والتحدي بكل ق و ى ا ل ك ف ر إ ع ل ا ن ا لدين الله و ا ل ا ع ت ا م ه والنموذج الثالث يعطينا درسا في إ ي ث ا ر دين الله على جهد العمر والذي تسمونه عرق الجبين على المال الذي قد يضحي ا ل إ ن س ا ن بولده من أ ج ل ماله نماذج س ه اما ا ل أ و ل فصاحبه أ ب و سلمه رضي الله عنه و ارضاه أ ب و س ل م ة المخزومي من ق ب ي ل ة خالد بن الوليد وزوجته أ م س ل م ة التي أ ص ب ح ت فيما بعد بعد أ ن مات أ ب و س ل م ة أ م ا للمؤمنين إ ذ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعوضها عن هذا الكفء الكريم أ ب و س ل م ة هاجر ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ح ب ش ة ب أ م س ل م ة وطفلهما س ل م ة وعندما رجع بعض المهاجرين من ا ل ح ب ش ة وقد علموا أ ن ا ل أ م و ر استقرت بمكه و أ س ل م عمر بن الخطاب و أ ن ا ل أ م و ر لم تعد كما كانت رجع بعض مهاجري ا ل ح ب ش ة فوجدوا ان الامر اشد مما كانت عليهم فلم يتسن لهم ع و د ة ث ا ن ي ة فبقوا في م ك ة إ ل ى أ ن جاءت ه ج ر ة المدينه من الارض ابو س ل م ة واحد من هؤلاء إ ذ ن له هجرتان ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ح ب ش ة و ا ل ه ج ر ة التي سنتكلم عليها ل ا ن كان أ و ل من أ ع د ر ا ح ل ة للهجره الرسل اعد بعيرا له وبعض متاعه وحمل عليه زوجته وفي حجرها ولده م س ل م صبي في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل ث ا ل ث ة من العمر او فوق ذلك بقليل وعندما علم به قومه وهو يتسلل للخروج تشار فيما بينهم ف أ ق ر ه على إ ج ر ت ه قالوا سبق و أ ن ضرب وهاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة أ م ا أ ه ل زوجته أ م س ل م ة فكانوا من ع ش ي ر ة ث ا ن ي ة فتعرضوا له في الطريق وقالوا والله لا ندعك تضرب ب ب ن ت ن ا في عرض ا ل أ ر ض وطولها يوما إ ل ى ا ل ح ب ش ة ويوما لا ندري أ ي ن أ ن ت متجه أ م ا أ ن ت فلك نفسه اما ابنتنا و ض ع ي ن ت ن ا فلا نتركها تشاركه فمنع ا ل ز و ج ة من ا ل خ ر و ج ه امسكوا ب خ ط ا م البعير وقالوا له انت فلا ذ اما ابنتنا فلا و ل ولم يرد ان يقاوم إ ذ لم يبزن بالمقاومه بعد ولعله و إ ن كان عنده ا ل إ ذ ن لا يقوى على ا ل م ق ا و م ة آ ث ر أ ن ي ن ت و هو بدينه ثم يجعل الله لزوجته وابنه فرجا فترك لهم بعيرهم وما عليه ومضى هو بنفسه مهاجرا إ ل ى ا ل م د ي ن ة تاركا زوجته وتاركا ابنه أ م ا ا ل ز و ج ة فقد منعها اهلها فعلم اهل أ ب ي س ل م ة أ ي أ ح م ا ؤ ه ا أ ه ل زوجها فجاءوا وقالوا للقوم أ م ا وقد منعتم ابنتكم فو الله لا ندع ت ف ل ه ا في ح ج ر ك م ف إ ن ه ابننا وليس ابنكم الولد ي س و ج أ ب ي فهموا ان ي أ خ ذ و ا ل و ل د وهم اهل أ م سلم أ ن ي م ن ع ا ل ط ف ل حتى يبقى مع أ م ه فتجاذبته القبيلتان رجال يشدون الولد الى اهل ابيه ورجال يشدون الولد الى اهل امه حتى خلعوا يده خلعت يد الصبي امام امه وهي تنظر اهل الولد يريدونه واهل الام يريدون ابقاء كل امه فغلب اهل ابي سلمه ف ا خ ذ ا ل و ل د من امه م خ ل و ع ة يده الرجل هاجر والمراه حبست والطفل أ ص ب ح بلا أ م ولا أ ب مخلوع الذراع عند أ ه ل أ ب ي ه تقول أ م سلمه وهي تروي لنا حديث هجرتها فوالله ما أ ع ل م أ ه ل بيت دخل عليهم من الكرب في سبب ا ل ه ج ر ة ما دخل ع ل ي ه م أ م ا أ ب و سلمه فقد مضى إ ل ى وجهه لا يدري ماذا حل بنا و أ م ا أ ن ا فقد حبسني أ ه ل ي ومنعوني ولدي و أ م ا الصبي فقد خلع الذراع ه ولا أ د ر ي ال أ ب ي سلمه ما يصنعون به فكنت أ خ ر ج كل يوم إ ل ى ا ل م ق ص ى أ ج ل س و أ ب ك ي و أ ن ت ظ ر من يشفق علي من عادل سبيل ينقل أ خ ب ا ر ي الى ابي ا س ل م حتى ت ؤ ث ي ن ي حر الشمس ف أ ع و د إ ل ى داري كل يوم تصنع هذا وبلغت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى أ ب ي سلمه فتوجه إ ل ى الله ودعا أ ن الله عز وجل أ ر ح م ب أ م س ل م ة وابنه ب سلمه م و أ ق د ر على نصرتهم لعله إ ن عاد يحبسوه فيفتنوه في دينه فاثر دين الله و س ل ا م ة عقيدته و أ ن يعبد الله في ا ل م د ي ن ة مع ا ر ط ا ن ه ا ل أ ن ص ا ر على ا ل ز و ج ة والولد واستجاب الله توجهه أ ر ا د الله أ ن يمتحن صدق إ ي م ا ن ه بلغه ما نزل ب أ ه ل ه فهل يؤجر أ ه ل ه فيرجع أ م يبقى في دار ا ل إ ي م ا ن و ي ه ج ر دار الكفر بقي في دار ا ل إ ي م ا ن واثر دين الله على ا ل ز و ج ة والولد تقول وذات يوم مر بي و أ ن ا أ ب ك ي في ا ل طهره ة النهار وظهر م ك ة في العراق و أ ن ا أ ب ك ي رجل من أ ح م ا ئ ي فكلم أ ه ل ي وقال يا قوم علامه تعذبون هذه ا ل ض ع ي ن ة إ ن شئتم رددنا عليها ولدها على أ ن تاذنوا لها أ ن تلحق إ ل ى ز و ج ه ا قال وتشاور القوم واتفقوا على أ ن يرد علي ولدي والحق بزوجي فردت عليها ولدها تقول ولم أ س ت ب ر لا شوق ا ل أ ب ي سلمه ولكن حرصا على هذه ا ل ف ر ص ة التي تجعلني أ ن ت بديني فلعل بعض الناس يثيرهم فيهيرون رأي قالت لم انتظر ق ا ف ل ة ف أ ع د د ت بعيرا عليه متاعي وحملت ولدي في حجري وخرجت و ي م م وجهي شطر ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وحدي لا يصحبني احد قالت فلما جزت م ك ة مرورا بالتنعيم الذي تعرفونه ا ل آ ن على مدخل م ك ة م س ج د التنعيم مساجد ع ا ئ ش ة الذي يعتمر منه الناس و أ ق ب ل ت إ ل ى سرس موقع على ث ل ا ث ة أ م ي ا ل من م ك ة قالت مر بي عثمان م ن ط ل ح ة و كان على شركه لا يزال و أ س ل م فيما بعد مر بي عثمان م ن ط ل ح ة ماشيا في الطريق فقال إ ل ى أ ي ن يا أ م س ل م ة قالت أ ل ح ق بزوجي في يثرب و أ ن ج و بديني قال ولا يصحبك احد قالت كفى ب س ح ب ة الله قالت فتحركت ح م ي ة الرجل وشهامته فقال بل أ ن ا أ و ص ل ك إ ل ى م أ م ن ف أ خ ذ بخطام البعير و أ خ ذ يقودني هو راجلا و أ ن ا وولدي س ل م على البعير حتى اوصلني الى قباء فعندما لاحت لنا نخيل قباء قال احسب ان زوجك في ذلك ا ل ق ر ي يعني في يعني قد ب ا ق بلغت مثلا ف ا د خ ل ه ا ب س ل ا م ثم ترك لي خطام بعيري وانقلب راجعا ليس له اي هدف او اي م أ ر ب في هذه ا ل ر ح ل ة الا ان ابلغني مهمني وتحدث ام سلمه عن صحته فتقول فلا والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما ر أ ي ت اكرم منه رجلا في صحته كان اذا اراد ان يريحنا اتى الى ظل ش ج ر ة فاناخ لي البعير ثم رجع الى الوراء وصرف وجهه وقال استريحي يا ام س ل م فاذا نزلت عن بعيري واسترحت في ظل ش ج ر ة وكان هو قد استظل ب ش ج ر ة اخرى وان اوان الرحيل تقدم إ ل ى البعير فرحله وقربه إ ل ي ه واسترجع عنه وقال اركبي يا أ م س ل م ة حتى إ ذ ا ركبت و أ خ ذ ت مقعدي تقدم فحل عقال البعير و أ ن ه ض ه ثم أ خ ذ يقود زمامه يصرف نظره عني في كل س ا ع ة فلا وجدت رجلا أ ك ر م منه فما ان وصلت ا ل م د ي ن ة حتى أ خ ذ ت أ د ع و الله له بالهدايه فهداه الله هذا نموذج أ و ل اما ل الاول ه ج ر ي ن بعد مصعب النموذج ب ن عمير هو ابو س سلمة ى سلمة النبي صلى الله عليه و س في ز ج ه ه ام سلمة فاصبحت سلمة اما للمؤمنين معنا سيأتي ا بالتفصيل اما في حينه ن ل م و ذ الثاني وعلى الترتيب ايضا قبل ه ج ر ة النبي ا لا ن ب ي ل يزال في م ك ة حجر عمر بن الخطاب هو النموذج الثاني الذي تاثر دين الله بعزه وتحدي قريش كلها يروي لنا الحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول عندما عزم عمر على ا ل ه ج ر ة تقلد سيفه وتنكب قوسه اي وضع ا ل ق و س على منكبه على كتفه و ا ن ت ب ى اسه من بيته اي اعدها واخرجها ثم تخصر عنزته و ا ل ع ن ز ة هي العصا التي اكبر من العصا التي اتخذ بيد و اقل طولا من الرمح تشبه العكاز الذي يستعمله كثير من الناس و معنى تخصرها اي حملها عند خصرته قال ثم مضى الى البيت وانا انظر اليه واثق الخطر حتى دخل الى البيت نهارا وقد ارتفعت الشمس واخذت قريش ا ل مجالسها في انيه احمد ل ك ع ب ه فتقدم فاستلم الركن وطاف بالبيت سبعا طواف متمكن واثق مطمئن حتى اذا فرغ من طوافه اتى مقام ابراهيم فصلى فيه ركعتين اتم ركوعهما وسجودهما ثم قام من مصلاه فاقبل ت و ج ه ه على قريش في انديتهم فوقف عليهم ناديا ناديا لان كل ق ب ي ل ة لها مجلس يسمانات قال فوقف عليهم ناديا ناديا يقول باعلى صوته بدل ان يصبحهم او يمسيهم او يحييهم بتحيتهم قال وقف عليهم ناديا ناديا يقول باعلى صوته اعز الله اخواني يقول ش ا ه د الوجوب عمر لم يقل و اعز الله اخواني انا اقول للمصلين عمر ب د أ يقول ش ا ه ة الوجوب فحتى لا يكون فيها ضمنا ل ل م س ا ب ع ي ن أ ق و ل أ ع ز ك م الله عمر يقول ل ا ن د ي ة قريش ش ا ه ة الوجوب يعني يشتمه ش ا ه ة الوجوب والله لا يرغم الله إ ل ا هذه المعاطس والمعاطس جمع معطس وهو ا ل أ ن ف يعني لا يدس الله في ا ل ا ر ا ب سلا و إ ر غ ا م ا إ ل ا هذه ا ل أ ن و ف شاهت ا ل و ج و د والله لا يرغم الله إ ل ا هذه ا ل م ع ا ط س يا معشر قريش من أ ر ا د أ ن ت ذ ك ل ه أ و ترمله ز و ج ه أ و ييتمه طفلك فليتبعني وراء هذا الوادي ما ا لما لا يقول ف ل ي ق م ا ل آ ن احتراما ل ح ر م ة الحرم فلا يريد أ ن يقاتل أ ح د ا في الحرم إ ن ي ماض ا ل آ ن مهاجر فمن أ ر ا د منكم يعني أ ن يلقى حتفه فليتبعني وراء هذا الوادي ف إ ن ي مهاجر إ ل ى يسرق أ ي تحد هذا يقول علي بن أ ب ي طالب فوالله ما حرك رجل من قريش قعدته ولا تمام ولا قام إ ل ي ه أ ح د قيل لي مستغني عن عمره يحب عمر ما قام أ ح د فمضى عمر وما هاجر قبله ولا بعده أ ح د مستعلنا قط حتى النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ن ا أ ش ر ن ا إ ل ى هذا في درس هجرته حين م ر ى معنا ب أ ن ه ق د و ة ومشرع فلو هاجر علنا ل أ ص ب ح ت ا ل ه ج ر ة علنا س ن ة وهذا لا يطيقه الكثيرون وسبحان الذي اخر هجرته حتى يهاجر الناس بين يديه فلهم الخيار من استعلن او استخفى ا ن لو هاجر النبي اولا وكان سرا لا يليق بعمر ان يخالف سنته اما النموذج الثالث فكان بعد ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم النبي أ ذ ن ل ل ص ح ا ب ة أ ن يهاجروا جميعا فهاجروا كلهم لم يبق إ ل ا أ ب و بكر وقد ا س ت أ ذ ن النبي في ا ل ه ج ر ة فقال له على ر س ق ك لعل الله يجعل لك صاحبا فوقعت في قلب أ ب ي بكر أ ن يكون صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم لم إلا يبق أبو بكر وعلي بن ابي طالب كونه يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ا خ ل ه من ابيه ابي طالب ورباه وهو ص ب ي دون ا ل س ا ب ع ة من العمر وعندما جاء الاسلام كان اول من اسلم من الصبيه خ ل الملتكة الجن ودين آدم الى ق ادم ادم ايامنا دين ودين ودين فهو وذريته ه لم يبق ى إ ل ا أ ب و بكر وعلي بن أ ب ي طالب وقليل من المستضعفين الذين غلبوا على أ م ر ه م بحبس او تعذيب لا يستطيعون ح ي ل ة إ ل ا أ ن تلوح لهم ف ر ص ة فكان من الذين ت أ خ ر و ا بعد ه ج ر ة النبي حسب ظروفهم صهيب الرومي الذي يقال له أ ب و يحيى ا وسبحان الله جعل من كل ط ا ئ ف ة من الناس رجل يسبق حتى تكون ا ل و ح د ة للمسلمين لا و ح د ة العرب فقط التي يريدها الله لهذه ا ل أ م ة أ ن يكون منها سابقون حول النبي صلى الله عليه وسلم فبلال حبشي وصهيب ر و م ي وسلمان ف ا ر س ي وكل ا ل ذكرنا ي ذ كانوا أ ق ر ب الناس في ا ل ح ل ق ة الاولى حول النبي صلى الله عليه وسلم فشكل بهم نموذج ا ل ا م ة ا ل و ا ح د ة التي قال الله فيها ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا فضل فيها لعربي على عجبي الا بالتقوى صهيب الرومي جاء إ ل ى م ك ة وكان رقيقا فاشتغل ثم اعتق ثم جمع المال حتى اصبح من اثرياء اهل مكه وعندما اقول من اثرياء نعني الثراء بمعنى ا ل ك ل م ة فكان ثراؤهم فاحش قل ان يبلغه احد في زماننا اصبح صهيب من الاثرياء و اراد ان ي ه ا ج م فتسلل خفيه كما صنع من قبله وعلمت به قريش ل أ ن ه ا ترقب ح ر ك ة كل من هو مسلم في م ك ة لا سيما بعد ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم جن جنونها ف أ ص ب ح ت تتشبث حتى بالهواء تريد أ ن تضغط على المسلمين أ و تنال منهم علمت ب أ ن صهيبا قد أ ع د عدته ل ل ه ج ر ة فرصدوا له الطريق فلما تلاقوا دونك يا صهيب فوقف قالوا جئتنا صعلوكا وضيعا لا درهم لك ولا متاع ثم عشت فينا وبيننا حتى أ ص ب ح ت من أ ث ر ي ا ئ ن ا فلا ولات لا ندعك تخرج بنفسك ومالك ق ط علم ما الهدف إ ذ ا هاجر النبي و أ ص ح ا ب ه فماذا يريدون من صهيب ا ل م س أ ل ة م ا د ي ة و إ ذ ا كانت م ا د ي ة هان ا ل أ م ر قال إ ذ ا أ ن ا تركت لكم م ا ل تركتموني اهاجر بنفسي أ ط ر ف قليلا وقالوا أ ن ص ف ت هذا عرض نقبله قال دونكم إ ذ ن يعني مكانكم لا تتقدموا تعلمون يا قريش باني أ ر م ا ك م ومعنى أ ر م ا ك م أ ي من أ ب ر ز ك م و أ ح س ن ك م في ا ل ر م ا ي ة قلما يخطئ سفمي ابدا فوالذي َََِّ بعث ََ محمد ٌََُّ بالحق َِِّْ وقد نشر كنانته بين يديه اي التي فيها الاسهم والنباخه نشر كنانته وقال والذي ََِّ بعث ََ محمد ٌََُّ بالحق َِِّْ ما تقدم إ ل ي رجل إ ل ا وضعت سكما في قلبي حتى لا أ د ع منكم ق ا ئ م ف إ ن نفذت كنانتي قاتلتكم بسيفي ما دام قائمه في يدي أ م ا مالي فهذا هو ف أ خ ر ج خرجا من مال والمال ليس دنانير و أ ن ص ا ف الدنانير مما نعرفها ل آ ن كل هذا ابن ا ل ث ق أ خ ر ج خرجا مليئا بالمال و أ ل ق ا ه إ ل ي ه م قال هذا المال فليتقدم أ ح د ك م فيه وياخذه ثم تعطوني ظهوركم ولكم عبد الله ورسوله أ ل ا أ ن ا ل من رجل منكم قط و تعطوني بذلك عبدا الا يتبعني منكم أ ح د قط قالوا لك ذلك ف أ ل ق ى إ ل ي ه م المال وما زال يشد قوسه و س ف م ه حذرا منهم حتى تقدم من أ خ ذ خرج المال ورجع ثم ولوا ادبارهم بعد ان ظفروا بالمال فاستدار هو رضي الله عنه واخذ ر ا ح ل ة ه وانطلق الى المدينه المنوره ناجيا بدينه تاركا كل شقاء وتعب عمره لاهل مكه ولم يكن هنالك من, من حضر هذه الحادثه ليخبر النبي ابدا اللهم الا الله, إلا الله الذي يطيع نبيه ومضى ص ه ي ب لا ي س ق ه احد الى ا ل م د ي ن ة حتى ا ذ ا اشرف على باب المسجد يستقبل ه النبي صلى الله عليه وسلم و ك أ ن ه معه على م و ع د بس مباشر على طول ص ه ي ب في ا ل ط ر ي ق اقمر ا ص ن ا ع ي ة و ل كنا ه رباني ة نوراني ة النبي يقف على باب المسجد ومعه بعض ا ل ص ح ا ب ة وصهيب مقبل للس من السفر على راحلته وعليه غبار الطريق ويقول إ ن ب ا ل صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ي و ش ر ي ق و ربح البيع أ ب ا يحيى ربح البيع أ ب ا يحيى أ ي بيع و ا ل ص ح ا ب ة حوله لا يعلمون اي بيع فقال د م صهيد فقبل رأس ن ب ي ويديه فقال ربح البيع ابا يحيى وانزل الله تصديقا لقول النبي البيع هنا لانه ك أ ن ه اشترى نفسه من القوم بما يملك ونفسه ملكه والمال ملكه اذا هو اشترى نفسه ف ك أ ن ه ا ك ت ا ع ه ا من القوم فقال له النبي ربح البيع أ ب ا يحيى ف أ ن ز ل الله تصديقا في ذلك آ ي ة تقرؤونها في صلاتكم إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء م ر ض ا ت الله والله رؤوف بالعباد ا ر أ ي ت م ث ل ا ث ة نماذج و ا ل س ي ر ة كما عنونا لها وما زلنا وسنبقى نعنو ل ل ت أ س ي لا للتسلي هكذا كانوا من استطاع فليلحق إ ن لم تستطع اللحوق ت أ س ي ا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسول لك نفسك وشيطانك أ ن ه نبي وانا كيف يمكن ان اصل بالاقتداء بنبي فانه المعصوم ان الله يسدده فدونك ا ل ص ح ا ب ة ليسوا بانبياء بشرا مثلك فانظر الى منهجهم فاقتدي بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من قال فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح ع رزقني الله و إ ي ا ك م حسن الفهم وحسن الاتباع ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة فبعد أ ن هاجر كل أ ص ح ا ب ه ولم يبق كما قلنا إ ل ا أ ب ا بكر وعلي بن أ ب ي طالب وبعض م ص ط ض ع ف ي ن لا يملكون ل أ ن ف س ه م حولا ولا ق و ة وبعض نساء واطفال و ا س ت أ ذ ن أ ب و بكر ل ل ه ج ر ة فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتريث وقد جاءت في ذلك عبارتان أ ح د ه م احداهما تقول أو إ تقول على رستك لعل الله يجعل لك صاحبا فكانت إ ش ا ر ة و ا ل أ خ ر ى كان فيها صريح ة ع ب ا ر ة قال على رستك يا أ ب ا بكر ف إ ن ي أ ر ج و أ ن يؤذن لي وهذه إ ش ا ر ة ص ر ي ح ة ب أ ن يكون هو الصاحب ف السفر وبقي أ ب و بكر واختار النبي صحبته لا ليحميه في رحلته ولا ليحمي ظهره عندما يخرج ولو أ ر د ن ا ا ل آ ن أ ن نتتبع دروس ا ل ه ج ر ة اول ب أ و ل خير ا من أ ن أ س ر د ا ل ه ج ر ة سردا ثم نعود إ ل ى مواقفها كما كان في الاسراء و المعراج حتى لا يطول بنا المقام و حتى لا يساء الفهم في ذكر م س أ ل ة دون توضيح كما وقع لنا في ق ص ة الاسراء و المعراج فنعرض الى المواقف اول باول مع الدروس ا ل م س ت ف ا د ة منها النبي صلى الله عليه و سلم قدم اصحابه بين يديه ل ل ه ج ر و لم يستخلف منه احدا الا ابا بكر ما ا س ت أ ذ ن ه احد الا واذن له ان يهاجر ولو كان ابطاء ابي بكر وعلي ا ل غ ا ي ة منهم ح م ا ي ة النبي لكان هذا تخطيط في عرف الناس والعسكريين على ح د على وجه التحديد تخطيط فاشل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق احدا لحمايته ولا ل ي أ ن س به في م ك ة في اقامته بل ا ل ص ح ا ب ة ي أ خ ذ و ن اذنهم من النبي ف اذن لكم وهو لا ي أ خ ذ إ ذ ن ه الا من الله فلم يصدر الاذن من الله بعد للنبي ولو كان ذ ل ك تخطيط ل أ م ر ا ل ه ج ر ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع س ك ر ي ة لكان ا ل أ و ل ى عكس ذلك تماما هو أ ن تبقى جموع المسلمين في م ك ة يشاغلون قريش أ و لا يحس قريش بتغير مفاجئ فيكون النبي قد هاجر ا ل س ر كما هاجر و ا ل ص ح ا ب ة يحمون ظهره او يغطون انسحابه ب ا ل ل غ ة ا ل ع س ك ر ي ة ولكن ذلك كله لم يكن لان الامور ا ي م ا ن ي ة وليست ع س ك ر ي ة الامور ع ق ا ئ د ي ة وليست تخطيط دنيوي ا ل ص ح ا ب ة اذن لهم بالهجره من قبل النبي النبي لم ي ه ل ا له ربه ا ذ ا هو ينتظر تدبير الله و إ ل ا لما ت ص ب ح ا ل ه ج ر ة أ ن تكون درسا في ح ي ا ة المسلمين فانظروا كيف اختار الله لها أ ن يخرج ا ل ص ح ا ب ة كلهم أ ل م يخطر في بال ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن بقاء النبي في م ك ة خطر عليه بل قد خطر ببالهم كل ذلك هل كانوا يحبون أ ن ف س ه م أ ك ث ر منهم لا والذي خلقهم جميعا لقد كان النبي أ ح ب إ ل ي ه م من أ ن ف س ه م إ ذ ا كيف يهاجمون ويتركونه ع ر ض ة لقريش إ ذ ا كان بوجودهم قريش تنال عرضه حمسا فكيف سيكون حال النبي بعد أ ن ت خ ذ و م ك ة من المؤمنين هل تتصورون معي هذا وقد تصوره ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا لماذا يتركون نبيهم في م ك ة بين أ ع د ا ئ ه وينجونهم ب أ ن ف س ه م إ ل ى دار الهجره ذلك لتكون درسا للمسلمين هكذا أ ر ا د الله نعم ه ا ج ر أ ن ا نبي الله أ ن ا رسول الله واعتمادي كله على الله ليكون أ س و ه ح س ن ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يهاجر أ ص ح ا ب ه ويبقى هو كما قلنا وليس إ ل ا أ ب و بكر وعلي بن أ ب ي طالب وماذا عساهما أ ن ي ع ل م حتى أ ب و بكر لم يفكر أ ن يبقى في م ك ة ليؤانس النبي أ و ليحميه بل جاء مرات ومرات ي س ت أ ذ ن النبي بالهجره حتى أ ش ا ر إ ل ي ه بهذه ا ل ا ش ا ر ة ا ل ل ط ي ف ة لعل الله يجعل لك ص ل ا ح ومن هنا علمنا أ ن ه لا بد من الصاحب ا ل س ف ر فالرفيق قبل الطريق أ ر ا د النبي أ ن يكون له صاحبا ل أ ن ه ا ستكون درسا وينبغي أ ن يرويها صحابي النبي لن ي س ت ي يحدث الناس عن معجزات الاسراء والمعراج عن, عن معجزات الهجره وعما كان له ينبغي أ ن يكون المحدث الصحابي من اصحابه وتقدير الله في ا ل أ ز ل أ ن يخص أ ب و بكر بذلك ل أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله الازلي الذي فيه ذكر الصاحب ثاني اثنين إ ذ هما في الغار هكذا اختار الله ل أ ب ي بكر من ا ل أ ز ل ف أ د ر ك ذلك النبي ببصيرته و ف ر ا س ت ه ف أ ش ا ر عليه بالبقاء ولم يشر على غيره لم يختر, الحمزة أسد الله وأسد لم يختر عمر ه الحمزة الله أسد وأسد بن الخطاب الذي دعا قبل إ س ل ا م ه وطلب أ ن يعز الله ا ل إ س ل ا م ب إ س ل ا م ه اختار أ ب ا بكر المؤمن ا ل أ و ل و الصحابي الجليل و الوزير ا ل أ و ل و ليكون الصاحب وحده بنص ا ل ق ر آ ن الكريم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ت س د ط ص ح ب ة واحد منا برسول الله صلى الله عليه و سلم بنص ا ل ق ر آ ن إ ل ا صحبه ا ل ي قال ثاني اثنين اذ هما كفار إ ذ يقول لصاحبه لا ت ح ص ن إ ن الله معنا فثبت الصحبه ا ب ذ ك ر بنص ا ل ق ر آ ن الكريم و ليكون اول خ ل ي ف ة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ب ا ل م س ل م ي ن هذه دروس ا ل ه ج ر ة و ن أ خ ذ ه ا بالتفصيل اولا باول بقي ابو بكر وبعد ان سمع هذه ا ل ا ش ا ر ة عمل على الفور الاستعداد للرحله ف أ ع د راحلتين اي ن ا ق ت ي ن واخذ يعلفهما ورق السمر وهو ورق تعلف به الابل ويكون خير غذاء لها ي ر ط ي ه ا القوه ولا يعطيها ا ل س ن ة حتى اذا اضطروا ان يركبوها فطوردوا تكون اسبق من باقي ا ل ع ي ر ه يعرفها ورق السمر أ ر ب ع ة أ ش ه ر إ ذ ا بين أم ا س ت أ ذ ن أ ب و بكر و أ ش ا ر إ ل ي ه النبي ب ا ل ت أ ن ي وبين أ ن جاء الوقت أ ر ب ع ة أ ش ه ر لم يراجع أ ب و بكر النبي صلى الله عليه و سلم خلال ا ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر ولا م ر ة ما جاءه في اليوم الثاني و ك ت ي ش هين استنيت واخرتها وبعدين معك يعني من السفس ليج النبي من ج ل س مخه بالعبارات المفروعه اخذ ا ل ا ش ا ر ة ف ا س ت ب ر عليها ا ر ب ع ة اشهر لم يراجع ابو بكر للنبي ولم يساله عن أ م ر ا ل ه ج ر ة أ ب د ا طالما ا ل أ م ر متعلق بالله الله لا والله لا يعتل لعجلة يستفز أحد قال لموسى وهارون حينما د ع و ا على فرعون استجيبت دعوتكما فاستقيما فكان بين أ ن استجاب ا ل د ع و ة وبين أ ن تحقق هلاك فرعون خ م س ة عشر عاما إ ن يوما عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعده ان الله لا يعجل لعجله فما زال أ ب و بكر ينتظر ويعد ا ل ر ا ح ل ة ويترقب امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الوقت كل يوم يرى النبي تقول ع ا ئ ش ة ما من يوم الا ويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار ابي بكر اما غ د و ة واما ع ش ي ة كحب ولم يبحث موضوع الهجره ابدا حتى اذا اغرت سما حولها وفي م ك ة لم يبق من اصحاب محمد احد هم لا يرون الا محمدا وابا بكر اذا هاجر اصحابه جميعا وقد بايعه الانصار اذا اصبحت له ق و ة فهو على يقين انه سيرحل يوما الى ي س ر فاجتمعت قريش واتمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ا ع د يوما لا يتخلف فيه سيد لان البعض قد يكون م و ج و د والبعض غائب ف أ ع د يوما أ ن يكون الاجتماع في دار الندوه يعني المؤتمر والمؤتمر ل ل م ؤ ا م ر ة ويا له من ش ك م طالع أ ن يكون أ و ل مؤتمر يعقده العرب تحت ر ع ا ي ة إ ب ل ي س أ و ل مؤتمر عقده العرب يحكم خ ط ة أ و أ م ر ا كان تحت ر ع ا ي ة إ ب ل ي س أ ع د ت يوما يجتمعون فيه في دار النبي والا يخالطهم في هذا الاجتماع رجل من اهل تهامه ل أ ن ميلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت بطون قريش أ ي سادتها وعند يا دخولهم يا دار ا ل ن د و ة وهي دار ا تصيب ن ك ل ا ب التي كانت ت ع ت د بها اللواء وهي علامت ر ب ة من ا ل ك ع ب ة عندما اخذوا يريدون الدار وإذا ومعنى شيخ لا يعني امام مسجد وخطيب يلبس العلم والجبه لا رجل مسن هكذا معنى شيخ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قال تعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم مفقرا على لسان بنتي شعيب عليه السلام حين ر آ ه م ا موسى قال ما خ ت ب ك م ا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير أ ي رجل موسى مع أ ن ه نبي ا ل رسول فكان ينبغي أ ن تقولا نبيا لا شيخا فهو لم يكن إ م ا م مسجد وقال الشامر زعمتموني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا اي يمشي بينه ف ر أ و ا عند الباب رجلا شيخا ب ص و ر ة رجل نجدي وكيف يعرف النجدي من ا ت ه ا م ي بزيه ولباسه عليه لباس ابي نجد ونجد هي ا ل م ن ط ق ة ا ل م ر ت ف ع ة من الحجاز المعروفه الان بنجد والحجاز وهي التي جاء, جاء زائد أن زائد في الحديث أ ن منها يخرج قرن الشيطان إن دع النبي صلى الله عليه وسلم لليمن دع عليه الله والشام صلى وسلم فقال رجل من الحضور رسول من ونجدنا يا الله في م ن الثانيه م فقال ونجدنا يا رسول الله فكرر الدعاء لليمن والشام فلما قال في ا ل ث ا ل ث ة ونجدنا يا رسول الله قال نجدنا يصدق يا رسول الله فكيف تلومني اذا ا ن د ت ان تقف على باب دار النتوء وعطف قال رجل من نشد علم ب أ م ر ه ف أ ح ب امره لعلكم لا ت ع د م و ن ع ن د ا ل ر أ ي قالوا مرحبا فلما دخل احترموه لانه نجدي يعتبر ضيف على مكه ولسنه ولهتمامه بالامر فاعطوه حضاره المجلس وعندما اخذوا يتشاورون كلما ابتي راي رفع يده الشيخ النجدي اي ابليس رفع يده وقال ما هذا لكم براي فاذا رفض الراي عدلوا عنه وعرضوا الى راي اخر كما ستسمعون مني الان بالتفصيل عندما تشاوروا بامر محمد وذكروا تفاصيله فيما مضى والان ماذا ينبغي عمله قال بعضهم نخرجه من ارضنا ونستريح منه يذهب اينما ذهب يهلك او لا يهلك نخرجه من ارضنا يعني نطرده كما تخلع القبائل بعض سفهائها فنعتبره سفيه خرج على قومه فنبعده عن م ك ة ونستريح من امره فقال الشيطان وهو راعي المؤتمر قال ما هذا لكم ب ر أ ي ي ا معشر ر ا ل ق ي ش وهل اجتمعتم هنا الا خوفا من خروجه اوتعتقدون ان له و ج ه ة غير يثرب فينزل على اصحابه والذين بايعوه وهل اقض مضاجعكم الا خشيتكم خروجه فاتمرتم فكيف تخرجونه ما هذا لكم برايي فانه سينزل على اصحابه